لله يا الله الله مالك ابو حاضر نهديلك قوتنا لا تزعل ولا تهت بس لك طيبك الخاطر تستاهل محبتنا وانت علينا تتقدم احنا لك هل احنا واللي يهمك يهمنا يا زعلنا قاسمنا الحزن وياك بفرحتنا قاسمناك اي شي يا ما كتبسته قلبي اليوم ناداكم ناداكم ناداكم لا من ننساكم ننساكم ننساكم بسكون الله يا, حباي يا حباي حباي بنا الله, بنا الله يا حبايبنا جينا نرسم البسمه وننسى الطفل يتمنى نزرع فرحه في قلبه جينا ننتهش فرصه لنبيه النبي وصف والله امر نحبه وبنحبه جينا ندري ونواسي ندري باليتيم قاسي صعبه طفل صعبه صعبه جسر العطف مدين وعلى الرحمه لقينا نضم الطفل ونقربه واحنا اليوم يا اطفال نراعاكم نراعاكم لو نوت ننساتكم ننساتكم ننساكم يا حبايبنا يا حبايبنا انتو معنا الله يا حبايبنا لليوم وياكم وياكم وياكم ننساكم سكون سكون الله يا, حبايب يا حبايب لا لا في حياتنا ليكو من حبي وقلبي والمنيه فرحكم عندي في الدنيا واضل اتشرف اخدمكم انا افرش لكم مفوني قبل تحرسكم عيوني لا ين جرح خاطركم صعب موقفي على الروح لي شفت اليتيم ينو ما اتحمل مدامك تبغى نروح تهواكم تهواكم تهواكم لو الله يا حبايبنا وانتم ريحه الجنه لكم الحياه معنا الله يا حبايبنا الله يا حبايبنا